وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَلَا طَغَيْنَا لِلْإِنْسَانِ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْ كُرْهًا حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْ وحمده وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أودعني قال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى واردي وأن أعمل قال رب أودعني أن أشكر نعمتك التي عنك علي وعلى والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني المسلمين إني طبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز وَنت جاذُعَسيئاتِهِم في أصحابِجََّ وَتَ جاذُعَسياتهِ في أحابِجَّ وَضَف السِذَتِ يوعدون والذي قَالَ لوالديه اف في لكما اتعباني ان اخرج وقد قالت والذي قال لوالديه اف في لكما اتعباني ان اخرج وقد قالت وقد خلت القرون من قَبْلِي وَهُما يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِينَ فَقَدْ قَالَتْ قُرُونٌ مِنْ قَبْلِي وَهُنَّ يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ أَمِينَ آمِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا قول ما هذا لاتاتى إلا الاولين اولئك الذين حق عليهم القول في وما من قد خلت اولئك الذين حق عليهم القول في وما من قد خلت قَالَتْ خَالِدٌ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ قَالَتْ لِمَنْ قَبْلِهِمْ مِنْ هَذِهِ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على أذهبتم طيباتكم ويوم يحضب الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واتمتعتم بها أذهبتم طيباتكم في حياتكم واتمتعتم بها فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فاليوم تجدون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون بما كنتم تتكذرون في أرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون